بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قل ثرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فَلَمَّا نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا 1-G hazведn chilling! 1-G member! 1-N glucoseosta w benimle, de z SCIPsZik! 2- mouth писuk! 3- julatottan együtt, és wy照ett vagyunk oldunknak 8. 9. ذَلِكَ 11. 12. رَبُّهُ 14. 15. 15. 16. 16. 16. 16. 17. 17. 17. 18. 18. 19. سائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا. الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون يا ايها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاء عسى ربكم أي يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. يَوْمَ لَا a اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا Nérum, és a kezükben, a szívükben, azt mondják: "Istenünk, miért nem égünk?". Azt mondják: "Istenünk, miért nem égünk?". يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم, واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فاخونتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخل النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امراه فرعون إذ قالت امراه فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين